لئن لم تمن ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب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 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على بصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 والَّذنَ جَاءوا مِمْ بعدِْهِم يَقُونَ رَبنَغ فِرلنَا وَلإخْوانين الذيينَ سَبَقُونَ بِالإِمانِ وَلَا تجعل وَلَا تجعَ فِي قُلوبِنَا غَِّ للَّذينَ آمَنُوا رَبنَ إنكَ رَأ فُ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 تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَلَا تكُ كََّينَ نَسُُ اللهَّهَ فَأَن سَهُم أَفُسَهُم قُلَائِكَهُم الْفَاسِفُون لَا يَسْتَمِي أَصْحابُ النَّادِ وَأَصحابُ الجََّ أَصْحابُ الجََّتِهُمُ الْفَائزمُون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 السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى